رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطد لعبادته فاعبده واصطد لعبادته هل تعلم له سمية ويقول الإنسان أذا ما مست لسوف فأخرج حيا